إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا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 كما يوم الدين ثم ما أدرى كما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ